إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذٍ ليا عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذٍ ليا عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.